هل يجوز الانكار على من يدخل الانتخابات الا <تصفيق> <تصفيق> هل يجوز <تصفيق> بعض الذين يضعون الشبه ويقولون نحن عندنا فتاوى شيخ من باز وعندنا فتاوى الشيخ العثيمين وعندنا فتاوى الشيخ المنبان يتحدثون بهؤلاء لا ما قلنا في الخطاب خارفة خارفة خارفة وابن الباج وابن الغتاوين يعني مبنية على تنميسات الأخوال وكذبهم ودقلهم خارفة الله فيك. ونحن عندما دخلنا نزيح الأداء خارفة الله فيك من البرلمان خلاص يسمح حماس العالم وإذا كان كذلك خارفة كذابين وعمل ثمانية سنة من خلوة الانتخابة ونزلوا إلى الخدار من خرافة الله فيك. نحن نحن نحن نحن نعلم هذا الكلام لكن من يتحجزون نحن وشارة يتونوا بكلام مبتور كل محدثة بدأة وكل محدثة ضلالة نعم هذا المقياس نعم, نعم. نعم. وهذه وعليه الصلاة والسلام لستتبعون صلى الله عليه وسلم ما كان قبلكم شفر ومشير وذراء وذراء فهذا منهم تبائية خبيثة عمياء لأعداء الإسلام نعم والطريق الإسلامي للوصول إلى رئاسة الحكم هو أن يكون هناك علماء أثقياء ودول وظلاء ينتخبون شخصاً عالماً عاقلاً فاضلاً ليصلح لقيادة الأممان فهذا الطريقة الإسلامية يتركوها وضعها لطرق أوروكا أوروكاً أولوكاً أولوكاً أولوكاً أولوكاً أولوكاً منهم بناء التلبيسات وحير وارك الله يقولون فما يحققوا شيئاً ما يزيدون مبادئ الغرب إلا ترسيخاً وإبعاداً للإسلام الله أكبر فيه الله أكبر أما الإنكار إذا كان أغانياً ويترتب عليه مفاسد فمتأيض عن الأشياء يكلف إذا يكلف الله وسلم المنكر إذا منكر ألا يترتب عليه منكر أكبر منه إذا كان عليه إسكات السلفيين مع الحركة والدار يعني إلي يجلس عندكم بالإنقرار مع المناظر وكذلك وإذا كان ما يسترسل على شيء يبينه هذا المناظرين أفضل فيك صرح شوالك يعني السؤال يعني يعني سأكون مشرق من السؤال للأخ يعني الآن بعض الأخوة يقولون إذا تركنا الساحة الآن للحزبيين ها؟ إذا تركنا الساحة هم. إلى الإخوان والحزبيين ودخلوا الانتخابات فالسلفيين أو السلفيون لن تكون لهم شوكة ينزلونهم من المنابل ويقفونهم عن التدريس وتوعية الناس إذا السلفيون وقفوا صف واحد ودخلوا في الانضخابات ورشحوا من يظنون فيه خير ويتركهم يدعون الناس فهذا يكون أفضل إذا رشحوا واحد فيه خير يقدر يغير ما كما علي هذا الدستور وهذا فساد لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي يدخل معهم سيمشي معهم برغم عنهم إذا نجح الانتخابات سيسايرهم في كل ما يريدهم ولا يجري عارضهم في شيخ هذا كذب الشيخ لا تصدق الأتابين ورددنا <تصفيق> عليهم <تصفيق> هذا <تصفيق> الكلام وقلنا لهم إن أول ما يدخل الانتخابات الألباني ما شارك في الانتخابات في سوريا وكان <تصفيق> دعوته ما شارك ودعوتكم في ليبيا إشارة تمشي إشارة ما يبدأ لك الأتواني ايوه ما يقول لنا الشيخ العالمي التنوير للمروجين خلاص مش كده لا. لا هو ياتي ياتي <تضحك> لا, <ف> لا, <تضحك> <مرأو> يا. <تضحك> <تضحك> <تضحك> لا انا راغب فيه ياتي بحججه يا شيخنا اللي ترد عليها خليل يا شيخ كنت اناقش بعض الشباب في المسجد الحرام خليبيين يعني حججوا <تضحك> انه لو تركنا الساحه السلفيون سيكونون كما كانوا في عهد ماضي يعني في مم. الماضي الماضي وإذا, دخلو وإذا, دخلو وإذا, دخلو واذا دخلوا واذا دخلوا واذا يظنون انهم يعني, يعني. كده كده كده. مم. عندنا مم. عندنا شايف يدرعون النقاس هذا كذب في كذب عندنا وعندنا ولديه يدخل ما في الانتخابات اول شيء يقسم على احترام الدستور وتطبيقه نعم يعني, يعني, يعني أول شيء يقسم على احترام الدستور كفلي وتطبيقه والتزامه نعم بس هم شو ما قوم إذا كان السلبيو عندهم قدرة إذا أدن هكذا يا شيخ الناس العامة تقول لك إن أقليتوا الإقوان مجال فتحتوظوا الناس العامة موساء من في حلم فرعون لو أراد فتح الباب فان كل في حكومة وبدأ بارك الله. ولو عنده كان يدخل فيها. يدخل قارون. في الدولة. وصار معنجس من منه. قارون. فصحابنا اسم محمد القارون. في المجلس الانتكار. المجلس هذا. بارك الله بيش. احي. يعطوه سجارة ويعطوه فلوس. خلص موسيقى معه. مجدد بعد يترك بصادق. شاك عندنا. مم? عندنا عند بعض الزعمان صارت فينا عندما دخلوا مع البشير. جارب. في كويت، في, في سوريا، في ديمن، في كل مكانين يجربوا فأتصموا بأحمد الله بينا ولا تقرروا اتبعوا معهم جراليكم حذر رسول الله من البداية وهذه من أخبة البداية معهم في الموريد وبعدين أصلحهم أدخل معهم في صواف عام الكبر وأصلحهم ها ها الاشياء شغل لما استبدلت نطوف مع الناس ماكو بوليه ماكو بوليه ليش نطوف ما هم قال ما اصرحهم بركب عليك منا في قمه دعوس ميلان اه استمرجاد وداخ صدر ونسكنا شيخنا اننا عندما قاموا قام طلبة العلم بالانكار عندما قاموا طلبة العلم بالانكار انتوا كما ايه قاموا الانتخابات ها بعد خطباء قاموا بايقافهم واذانوا من المنابر وايقاف بعض طلبة العلم ها قاموا بايقاف طلاب العلم قاموا بايقافهم ايه من مصعب والحليفه فانا قلت لك من الاول اذا كان مثبت عليه شيء يضر القبصه لا تجاحد كنت اريد اسالكم قالوا لا والله ان الشيخ المستاجع لو كان واحد ولو كان واحد في المجلس ما يوقفوهم نعم. لو كان واحد مثل في المجلس ما يوقفوه قال المستشار الشيخ انه بيرجع هؤلاء طلبة العلم شوف الدعوه السلفيه في حكم ليبيا المستبد انتشرت اللهم ربنا الله اكبر بالاخلاص. الله عزيز. اخلصوا لله واستزموا من الجسده. ومن يتق الله يجعل له مخلجها. بارك الله. الله. شاشرة الدعوة السلفية في ليبيا اكثر من اي بدل. الحمد لله. كذل ما يشتد عليهم كذل ما الاسلام بالسلام. الله عزيز. الله. الله. ما المشكلة ولا لا. نعم شبه. سبع. قبقا مستشار مصفى عبدالجليل. مستشار مصفى عبدالجليل. بيرجعكم كلامك ما لك سمع في خلل خير ان شاء الله لو تتكلم باللهجه الليبيه ما ادري ايش تقول الله يعافيك المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس يقول المستشار خلق خلق خلق. رئيس المجلس ها سعاده المستشار مصطفى عبد الجليل يقول لك ان سعاده المستشار عبد مصطفى عبد الجليل طامة بيرجع طلبة المستشار العلم طلبة العلم رجاع طلبة العلم رجاعهم الى اين المنابر المنابر الحمد لله هذا مطلوب نعم وقال قال انت بالسلفيين والسلفيون انت على الحق عليكم بالدعوه والله يثبتنا نحن نطلب منه وبنقلاء ليبيا ان يطبق الاسلام الله عزيز <تصفيق> و الله وأظن أن التكفيريين قابلوا مظاهرات وحركات أمس في نعم. الغازي وطلبوا تطبيق الشرية الإسلامية بارك الله عزيز بعد الله هذا وإن كانوا بالليل في تطبيق الشرية الإسلامية بارك الله عزيز إذا استجابها أولا الحمد لله فلو كانوا ينفدحها أولا وفي ضغوط سلافين عندهم كثرة <تصفيق> بارك الله عزيز و من الدولة تحديق الإسلام نحن المصلمون بارك الله فيك وشريعتنا إسلامية وما نريد أي شريعة أخرى هذا شريع الغرب هو الشريع الكفر والماسوم بارك الله لا نريد إذا شعروا بالجد والله هل يمكن أن يخضعون إذا كان سواد الناس وكذرة الناس وطالبون لخطبك الشريعة ورؤى الملابين طيب جدا السلام عليكم. عليكم. عليكم شيخ أنا جزاكم الله خيرا هل تنصحون بالتتلمد على الشيخ أبو مصعب مجدي حفالة لأن بعض الناس أبو مصعب؟ نعم بالو. وجدت بعض الأخوة هنا في الحرم يشك يكون فيه ويقولون العلماء قالوا لا تتلمدوا عليه يا علي. أنا أبو مصعب أبو الفضل وأبو و... صارحنا بينهم. الله خوا عندنا. الله او. ان شاء الله فيه اختلفوا. في الله. الله. هاي. هذه الهركات وتركوا هذا التفريق والتمزيد. الله وضع الله. بارك الله. فيك. الله. جي. الله يبارك فيكم. شيخ بارك الله فيكم. انا اوازل الحرم. اخر سؤال هذا اوازل الحرم. الله أبزل. رجل احرم من المقات يا شيخ. اه. رجل كبير في السن احرم من المقات. ها. ولما وصل للحرم يعني تعب. فمشي الفندق ونزعل الحرمات انتاعه اللي بس يعني ملابس العادية وبعد ما نام رجع حرماته ومشيه دار العمره انتاعه فشنو عليه يعني؟ عليه فديات عليه فديات مرحب الله خيأكم الله سألكم خلاسة ها؟ فلسف. فلسف. يعني لأسبوعين من الحرمات بل أكثر من أسبوعين ليلا Ja kogu. Kaldai... see on sa see tamada.